نعم بالنسبة لهذه الأحاديث هو كما تفضلت يعني هو الجعب بين النصوص طيب هي قضية رواية هذه الأحاديث يعني أول الحديث نبدأ بالحديث الثاني لأنه ظاهر جدا لا. أباه الرأي كان يفتي ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصبح جنوبا فلا صوم له هذه فتوى من الصحابي بناء على قول سمعه من الفضل لكن لم يقل قاله الفضل لثقة بالفضل أو اقتناعه برأيه قال من أصبح جنوب فهو فلا صوم له، لا. فسئلت أم المؤمنين عائشة عن ذلك رضي الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا ثم يتم صومه، لا. طيب، فلما تأكد أبوه ريرة قال أق ننسبته إلى رسول الله ليست فتوى لها أيضا وإنما سبته إلى رسول الله قالوا نعم، قال أنا إنما سمعتهم الفضل، يعني ما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما في شيء بالعكس هذا رجوعه إلى الحق، هذا يدل على صدقه وأمانته ورجوعه إلى الحق، لا. ولكن الأمر كما قيل. وعين الرضا عن كل عيب كليته، ولكن عين السخطي تبدل مساوية المساوية. الأمر الثاني حديث لا عدو لا طير. هذا لم يروه أبو هريرة وحده الله. واجعت حديث كثيرة نا. عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرها أهل العلم في مختلف الحديث نا. يعني يذكر ذكرها ابن قتيبة في مختلف الحديث ذكر الشافعي في اختلاف الحديث وتقريبا ما أقول كل ولكن جل كتب المصطلح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 عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان من جمعهم أنهم قالوا لا عدوى ولا طيرة إلا بإذن الله لكن لا يردو مرضى على مصح لأنه ممكن يعتدي يعدى لكن بأمر الله سبحانه وتعالى فلا يعني يجعل العدوى هذه يعني يخاف منها لذاتها هي سبب والله قد يبطل هذه الأسباب يعني أذكر لك قصة حدثت لي أنا شخصيا كنت مدرسا في فترة فجيت إلى الطلبة عندي اختبار لهم فأحد الطلبة وجدته خارج الفصل مع طاولته وكرسيه خارج الفصل م. فقلت ما له؟ قالوا فيه بوشنيتر بوشنيتر بوش نيتر ماش تسمونه تهني <تصفيق> <تصفيق> حجر الصحي يعني اه حجر الصحي اي نعم, نعم عراس شنون يعني مريض زين مرضا معديا نعم فقالوا فيه بوشنيتر قلت خير ان شاء الله ف. المختبرتهم وزعت عليهم ورقة الاختبار وأعطيت ورقة الاختبار م. فكنت أمر عليهم يعني سؤال واضح وكذا كذا فجئت عند هذا الولد م. وضعت يدي على كتفه وأنا أنظر في ورقته ها كيف حركة صرخوا علي جميعا <تصفيق> قالوا ابتعد عنه لا عاديك <تصفيق> فقلت لهم لا عدوى ولا طيارة لا عدوى ولا طيارة فالإنسان يعني يجمع بين القولين أنه لا يرد على مصيح لأنه في عدوى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 بأصحاب خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الظن بالمسلمين عموما طيب عمر الخطاب رضي الله عنه يقول لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملة نعم فأحسن الظن حتى طريقته في الكلام وهو يتصل يعني طريقة اللي يعني كانه يريد أن يثبت شيء لا يريد أن يستفسر نعم. كان يقول يعني الإنسان يعني ما في باس أنه يتبنى رأي يتخذ موقفا ما في باس لكن أيضا يجعل مجالا للأخذ والرد ويسأل بطلب الاستفهام لا بطلب التحدي وكيف. نعم بارك الله فيكم شيخنا م.